124. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 125. جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحزن عملا 126. وإنا ما عليها صعيدا جرزا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 117. وردناهم لنعلم أي الحزبين مَا لما نبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 119. على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رَبُّ قاموا فقالوا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة 117. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افتراء على الله كذباً، وإذا اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله، فأوؤوا إلى الكهف يا لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً.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 أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهرون عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم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 111. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا 112. ولا وَلَا منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ودا إلا أن شاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهبيني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم سنين وازدادوا تسعا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 جنتين من أعنابه وحفرناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كل جنتين أتاج كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاءهما نهرا وكان له زمان فقال لصاحبه وهو يحاو أنا أكثر منك ما له وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أغن أن تبيد هذه أبدا وما أغن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا 126. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نقفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي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 لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرته ولا, كبيرة إلا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ أُولِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِأَسَلِ الضَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم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 تلك القرى اهلكناهم لما وجعلنا موعدا وإذ موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين او أنضي حُربا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حُرته ما فت في البحر سربا فلما جاز قال لفتاه أتنا غدا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 فَرَتَدَّ عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَا بِدَمٍ مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أتبعك عَلَى أن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 تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا فانطلق حتى اذا لقيا غلاما فقتله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 تأخذ كل سفينة رصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي ما طغيانه وكفره فأردنا أن يبدلهما ربهما قيما منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين من في المدينة وكانت تحته كازل لهما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 ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القومين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه الحسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا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 فهل نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني ذُبَرَ الْحَدِيدِ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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبئكم بالأقصرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن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 أحدا